ما تتكلم عن عباد الرحمة اللي في الاخر ربنا قاله لأيك يوزون الغرفة الفردوث الاعلى في النصف قال ايه لا مع الله الهان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله وقلم الحق ولا يزنون طب يا رب انتكلمت عن ومن يفعل ذلك يلقى اسامة يضعف له العذاب يوم القيامة يخلط فيه ما انا الا من تاب طب يا عن اللذان وقتل وتاب واستعباد الرحمن اللي في اعلى الفردوث الاعلى قال لان حتى اللي وقع في الكدائر لا صح لسه عنده فرصه للفردوس الاعلى مره ادركوا بالفردوس الاعلى التي يتفجر منها نار الجنه كلها الفرق لسه النهارده يعني كنت بكلم اخواننا في المسجد عن الفردوس الاعلى وعجائب الفردوس الاعلى وابداع الله في الفردوس الاعلى وإن الفرق ما بين الفردوس الاعلى الجنة. زي الفرق ما بين الجنة والدنيا. يعني زي الفرق ما بين واحد قاعد في شقة عادية وما بين قصور الملوك والامراء. يعني سبحان الله ربنا يجعلنا من الفنا يا رب الله ما امين. فلسه عنده فرصة طبعا. عشان كده في صورة الزمر اللي ربنا قال واثقى الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر حتى ابوابها اللي بيدخله من ابواب الجنة التمانية. يعني اعلى زمره في البشرية ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تطمسهم رحمه الله ما قالش اللي ذريتوا واللي سرقتوا واللي قتلتم قال يا عبادي شوف الرحمه ولا تقنطوا برحمه الله. الله ياخذ ذنوب جميع لو جمعنا ذنوب البشر كلها في كتله واحده دمع التوبه واحده تنزل عليها ربنا يغفرها بيها كلها طب يا رب انت في الزمر بتتكلم عن اللي اسرفوا على انفسهم كان ما ما اصرفت على نفسك عندك فرصه للفردوس الاعلى وعندك فرصه انك تنادى من ابواب الجنه الشماليه عشان كده دي حاجات عجيبه يا جماعه رحمه ربنا دي عجيبه سبحان الله من رحيم اللي يعرف رحمه ربنا والله يا اخواننا يعني قلبه يدوب قلبه يذوب كنت بكلم اتكلم عن اللي في الجزء ال 30 لما ربنا يقول ليله القدر خير من 1000 شهر يا رب ده ليله في بيها قرن كامل من الزمان عباده في زمنه ان عظيمك الكوثر يا رب انت لما بتدي بتدي كده ايه يا رب الكرم ده ايه يا رب الجمال ده ايه يا رب العطاء ده ايه يا رب الحلم ده يا رب ارحمنا يا رب يا رب يا من انزلت على قلوبنا السكينه الان يا رب اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب جعلنا لك صوامين. لك قوامين. لك شكرين شك يا رب. يا رب يا اخوانا ما لنشغل كلمة يا رب. طب هل ممكن التائب ربنا يحبه? طبعا. طب يا ازاي? ممكن المتقين لو اجتهد بقى وتربى وسمع دروس ايمانية وحضر دروس ايمانية واخل صحبة صالحة وانضم معانا على الرجب اللي موجود على الغرفة الصوتية بقى الورش والدعوة والدين والليمانيات ودخل بقتل الماني اللي عنده في بلده طبعا يوصل لاعلى درجات الدين طب يعرف ازاي والله يعني ربنا يبشرنا بكل خير يعني ربنا يبشرنا بكل خير يا رب ممكن رؤيا صالحة ممكن ان ربنا بيفتحلك في الدين دي من علامات رضا الله عشان كده الرماء قالوا الاستقامة اعظم من الكرامة يعني لو واحد مش على البحر الاعظ ساعة 11 بالليل كده تلاقي نفسك الساعة 3 صحية لوحدك وقلبك منشرح لقيام الليل لا انك انت صحيت لقيام الليل ده اعظم ده دلال على الرضا ربنا عليك اعظم يبقى من اعظم علامات حب الله ورضا انه يفتح لك ابواب تعطوا الحاجات دي بتخلي ناس كتيرة تلحد في مصر طب يا بنتي لو في الحاجات دي بتخلي ناس تلحد في مصر يبقى, يبقى احنا مجرمين والله العظيم لو دي شبوهات ملحدين يبقى احنا شبوهات مجرمين ان الكلام ده هو اللي فيه العاص انه ما وما يقنطش من رحمة ربنا وحنا ما بنتكلمش كلام جميل اوي يعني لمسة جميلة اوي من اختنا هالة ان مش كل الملحدين ملحدين انهما شكين الوجه الجميل عشان عشان عشان جميل للدين الوجه العظيم للدين الوجه الرحيم للدين يعني سبحان الله كلام جميل لله هل ممكن حبك تعمل فيديوهات خاصة فبدايه الاحاد جزء العلمية علميه وجزء لمعالجه النفس وعذابها لانها لما بتقنت وتخاف ده اللي بيخليها تفكر كده ربنا يعينني والله يا بنتي انا انا بحاول يا اختي ان انا اعمل حمله الاحاد واسال الله ان يعينني يعني انا نفسي ان انا اخلص على جاي نص سنه بس انا ما هل هقدر ولا لا حسب وحسب برده البرنامج الدعوي لان انا ما ممكن يجي حاجات دعويه مهمه تكلفاتي فنرجئها لبعض العمر الله اعلم ولكن انا سامزه ايه بقول شاء الله يكرمنا كلنا. يعني ده دي اروح محتاجين ده روح محتاجين نرجعها وننقذها زي ما عايزين الاجانب يدخلوا الاسلام دول مهمين برضو ربنا يحفظك على فكر الرحمة اللي عندك ده وعلى الكلام الجميل اللي عندك ده وعلى انك جايبة المشكلة ومشي خاصة علاجها بس طبعا الرحمة دي مش هتبقى رحمة الا لو اخت هالة انضميت معنا في ركب الدعوة, الدعوة الى الله ودخلت معنا في الشغل الدعوة اللي موجود وفي شغل الورش اذن الله وعرفت الفعاليات الدعوة اللي حتى بنعملها من خلال الاخوات المسكين الورش ساعتها ان شاء الله ورزيلاين انت ماشي على الطريق وهنقدر كلنا بقى سفينة واحدة نخدم بها الدعوة الى الله ربنا يستعملنا جميعا محمود الثمن محمود انا عاوز اسألك سؤال يا شيخ انا يا شيخ الاول كنت بصلي حتى الفجر كنت بصليه حاضر لكن دلوقتي مش عارف مالي اول الاذان ما ياذن بحس ان في حاجة ماسكاني وبحس ان الصلاه دي حاجه ثقيله جدا جدا والله حوده حبيب باشا صحتك حبيبي وربنا يصلح لك امرك ربنا كم من لحظات مرت على الواحد قلبه كان ضيق وصدره كان ضيق ربنا وقال اللهم اجعل يا رحمان الله ايه يا... الاجابة نزلة من عند ربنا ادع ربنا حبيبي بشرح الصدر وتسير الامر ثاني حاجة حاجة مسكاني ممكن يكون عندك هموم دنيوية يعني فقالتك نفسيا وانعكس ده على العبادة انما حبيب قال الا الصلاة ابليس مسجدش سجدة واحدة ربنا طرد من ملكوت السماوات يعني انت 34 مرة ربنا بيناديك اوعى حبيب قلبي اوعى يعني انا انصحك الحملة بتاع الصلاة اللي احنا كده عملنا اللي انا اوار حياتك بالصلاة انصحك تسمع الدرسين بتوحها ودرس نور حياتك بالصلاة واحد ودرس نور حياتك بالصلاة اثنين هتلاقي فيها معنى جميلة وتبعنا في سلسلة محتاجة صلي اللي هي معنى الخشوع مش عن ترك الصلاة يعني تبعنا حبيب قلبي وربنا يسددك واكتهد حبيب جاهد نفسك ما تستسلمش حاجة تقيلة معلش حاجة تقيلة نجاهد نفسنا جميع يعني يعني احيانا بعض الاخر اخوة والاخوات انا عندي سحر انا محسود وتلاقي مستسلم واقع يا اخوة انا ما ينفعش الكلام ده يعني لازم باذن الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله آآ آآ لازم يبقى في جاهد وتعب اسمع دروس عن الصلاة يعني من اصحابك يساعدك يساعدك يساعدك جاهد يا جماعة جاهد وعزك وسخنك المجادر كيف تلاقيت من, من بانت حبيب خطبة الجمعة اللي بقى فين من معاي ارجو لي اهتمام الشيخ اهلا اهلا اهلا حبيب تعالى بنفرشلك الارض ايه بالزبط لاني جاي ان شاء الله الموضوع مهم جدا جدا جدا, جداً. كم الله خير والله <تصفيق> حبيب يعني كلام جميل حبيبي بس انا يعني جدولي يوم الجمعه بالذات بيبقى خلاف ما انت متوقع يعني يوم الجمعه ده خميس وجمعه بيبقى زي الطوارئ كده عندي يعني يعني انما هتيجي ممكن اعادك مع حد من اخواني وحبايبي يعني اخر ان انا اعزمك على حاجه ساقعه عشان نبقى عايز سندوتش ماشي خلاص اخلي احد من هتلاقي هنا حبايب في المنصوره وهتلاقي اخوان بيحتضنوك في المنصوره ان شاء الله باذن الله انما خطبه الجمعه الجايه انا نفسي مش عارف عندي مشاكل فيها الفتحة دي بسبب الاحبال الصوتية ادعولي بالشفاء يعني, ف... يعني فهي لا ظروف ما انا معي دي خلاص انما انت لما تيجي ان شاء الله مش هتنزل دفع لا تنزل دفع الادمن خلاص الدكتور محمد قعد اول توصل معها دا وتنزل دفع عليه وانا لها ان انا ابعث لك سندوتشين حلوين واعزمك على حاجة ساعة ان شاء الله ازهن الله سحر الدنيا سحر الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال كيف اثبت على التوبة واتزوق حلاوة الطاعة الحقوقية والاطمئنان القلبي سؤال جميل والله سؤال جميل كيف اثبت السؤال انما بصي اختي انا ما شفتش بيكلم بنات بقى ومش عارف ايه وام رايح لواحد فاسد كده قال له عشان خطري قال, قال له كيف اثبت على المعصية انا خايف ان انا مقدرش اكمل في طريق المعصية انا خايف ان انا مقدرش اثبت على المعصية حتى الممات اعمل ايه فيش حدا كده عارفين ليه؟ لانهم عاشوا بيئة معصية فيهم يتاكسوا كل حاجة في البيئة بتزقوهم على المعصية او بالظبط كده عايزة يا ساحر الدنيا اه او عايزة يا ساحر الدنيا انا مش عارف بقى يعني ايه بالضبط عايزة, إيه إيه إيه عايزة ان كنت على التوبة اعيشي بيئة التوبة عايشي اخواتك عايشي وصي صحب يا اخوانا انا انا بروحت للشيخ محمد يعقوب في المسجد بتاعك كده اعود مثلا باليوم بالتلاتة يعني امكس جانبه كده يخليني مسلا ايه اذكر حاجات في التفسير اه في العبادة كده يعني الله المستعان يعني كده ايام جميلة والله ايام المجازة ده يعني قابلت الشيخ امين اول مرة قابلت في حياتي عشان انا منسوب الامان في قلب طلع عشر سنين كان انا بعبد ربنا بقى العشر سنين يا اخوانا في حاجة اسمها الصحبة انك انكوا تصعبوا المجتهدين تصعبوا الاخوة والاخوات اللي فيهم روح اللي هو لما دايص ان في حداث وفي رساله وفي قضيه انا قابلت اخوه كتير بالمنظر ده الاخ اللي لما تقابله تحس انك عايز صاحبه وعايز تبقى معاه طب انت بتروح فين انت بتخوضني معاك في كل طاع اخواننا في اخوه كتير بالمنظر ده صعب والاخوه اللي عندهم روح صعب والاخوات اللي عندهم علاقه الاخوه صحاب الاخوه والاخوات انما يعني كيف اثبت اثبت كيف في عشان كده الله يحب الصابرين الله يحب المتقين الله يحب المحسنين ليه القران قالش الله يحب الصبر الله يحب المطاقية الله يحب المحسن ليه؟ ليه دا حصل؟ آه آه آه لان ما حدش هيقدر يصبر غير وسط صبر صحبة صبرة حدش هيقدر يبطقي غير وسط صحبة متقية حدش هيقدر يثبت غير وسط صحبة ثابتة واتذوق حلاوة الطاعة الحقيقية كلام دا كله هيجا سحر الدنيا ونطمئنان البيان كان دا كله اكتمر في طريق علوم يعني انا عايز انصحك نصيحة معلش؟ ليه كنتي بالذات على فكرة يعني تقولينيش انا يعني, منين يعني بص يا بنتي فكر الدين وقف النص مش هيوصلك لثمار الدين يعني انك انت تاخد الدين اللي هو الفكر اللي وقف النص ده يعني ايه متشعلق لهو دين قوي ولا هو ايه, ايه, ايه معصية الفكر ده مش هيوصلك لحاجة عالية الفكر اللي هيوصلك سمار الدين من الاطمئنان والقلب والفرح والامل والجهد والهمه وانك تحس انك مثمره لدينك وانك تحس ان الدين صلاح لدنيتك زي يجي لما تصاحبي قري جدا ومجتهده جدا ولما تدخلي خلوفه خد الدين ون باكج في الدين والدعاء يعني اللي ان شاء الله يوجهوكي لاولو الهمه في الدين ان شاء الله باذن الله هتلاقي نفسك ان شاء الله اتغيرت الدنيا معاكي جدا ولكن اسمتي اسمتي واستمروا ابقوا معنا يا جماعه ابقوا معنا. جنتي في صدري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل ان لم يحتسب الاجر في العمل لم يؤخذ الاجر وان يحتسب الاجر اثناء العمل يوصف نفس الاجر انماذا جزاكم الله يعني القضيه ان هي الاحتساب الاجر أنا الوقتي ان انا اصوم فاهمت متفحر مجرد ان اتفحرت معنا انا اصوم يعني يا جماعة مش عايزين يوصف يعني في اخ يقولك ايه هو الوقت الصيام له عشرين نية فان الوقتي بقى لو ان قلت بصوم عشان اعراب ربنا وان انا بصوم عشان مش عارف عليك نفسي وان انا بصوم عشان ربنا يديني اللي اكتر من سمامة بقى فان انا بصوم اعشان مش عافع القنطر يا صغير من غير ما تستحضر ده انت واخد ثوابه يعني يا جماعة من غير يعني مجرد انك استحرت هتحدث صحاب الصيام يعني بلاش وصوصة في مسألة النية وان كان طبعا ان هي التجارة العالمية طبعا انما قصدي بلاش نوصص بلاش نوصص طوبة اي يعني دون اسم طيب خلاص طيب اخت من اخواتنا بدون اسم سلام عليكم الله وركته لو سمحت ماذا تقول في اب وحجر عفره في طريق ابنته للالتزام بقول لك يا بنتي ربنا يحفظك يا رب لو رايت ما ما راه القلب بتاعي من اهالي من, من الاهالي من اباء امها بنبتفوا وش وبقوم يعني اخواننا يعني يا جماعه اصبروا يا جماعه انتوا ما اللي الجيل بتاع ده صبر عليه وانا ما شفتش اللي الجيل اللي قبلي صبر عليه صبروا يا جماعه اصبروا يا اخواننا يعني اتعمل فيكم يعني يعني انا في اخ جاي لي قريب امه مش عارفه عملت فيه بيدرس ومناعته انه يجي يصلي معانا قيام ليل ومناعه بيقول لي انا لو طرحها هلل كنت انت قلت له يا ابني ليه يا ابني يا ابني انت بتخون نفسك ليه يا ابني اعرف ازاي تتعامل معها لك يا اخواننا ما انا لو سمعت الكلام لو سمعت كلام الاب والام انك ما تحضرش دروس ما تحضرش وما تقابلش الاخوات وما تروحش دار فلان وما تقولكش لعب الدعاره فلان ما انت بتعكس وضعك وادينك ضياع هو في حاجه اسمها ان انا طعمه بقول ان انا اقطع ديني اطعمه ان اقطع بيني وبين ربنا ده بالله لنا دين طيب وفي نفس الوقت لازم اطعام أبوي وبرهم ابرهم بقى في الدنيا ابرهم ان انا ابقى خدمت احت جازمتهم ألم على ابوي الجازمة اشطى ابن المطبخ اكوي لابوي اهدومه انشر لولديتي الغسيل انزل اجيب لهم العيش لو طلبوني في اي حاجة في اي لحظة لبيك اللهم لبيك اجري وانطلق انما في حاجة اسمها ان انا ابرهمي ان انا امشي متمرجة في الشرع ابرهمي ان انا سي الحبل السري اللي بين الدين اللي لو اتقطع هموت زي لو الحبل السري بتاع جريت اتقطع يموت لا احضر دروس سايسوهم بقى تنزل وروح واحد يعني انا كنت مع اصحابي هو كنت مع اصحابي ديت مش معناها يعني اخوانا اذا اتيت اسحق اهلك فاقول لها حمسان السحر واذا اتيت السحر فاقول لها حمسان اهدي اخوانا عايزين نبقى واقعيين اقويات واقعية اقوي جاين يقول لي امي وقطعتني وما قادرتني قلت له انت عارف الم قال لي معركة ايه? قلت له ماش معركة دين. قلت له والدتك متدينة اكتر منك. هي غايفة عليك مثلا اكتر منك. ولا هي معركة ايمان ولا هي معركة علوه همه. قال له مال معركة ايه? مستغرب. قلت له معركة ذكاء معركة امتزكي ولا غبي. ازاي? قلت له يا ابني يا حبيبه وانت لو قطعت نشاطتك الدينية انت متكت. وفي نفس الوقت لو خدتها وش كده واصطدمت هتعاول على حريقة خليك زكي يا ابني فوق بزكاء ورجع بزكاء سايس يا ابني افهم تتعامل ازاي وافهم امتى تكن ويومين كده تلم نفسك وما انتش نازل وامتى تعمل انك معيط وتعمل انك معيط يا ابنتي ما انتش عارف النقاب دمعتين من عناكي هتتبت النقاب اخ بيقول لي جي قريبي ولا جي خالي بيقول له طاشني قلمين قلت له انت عملت ايه اه اوعى تكون ما عملت الش... زي تعلان ودي كرامتك اتكسرت وانت قال لي قلت له من الرحمه انت ان كرامتك اتكسرت عشان والدتك تقوم سايباك شويه يا اخوانا شويه ذكاء اخوانا هو انا ملتزم لازم ابقى مش ذكي اخوانا شويه ذكاء في التعامل مع الحياة في التعامل مع المجتمع في التعامل مع المدعوين في التعامل مع الدنيا واللي فيها شويه ذكاء يا اخوانا شويه حس اجتماعي شويه لباقه اجتماعيه شوية التفكير عقلاني زي ما قلتلكم في الرد على نقاب جناتي في الاول يا اخوات نقروا شوية يعني, يعني فكروا شوية شغلوا النقو شوية طيب اه اه ابي حجر العسرة في طريق بنت الالتزام فقد من الله عليها النقاب بعد ان ظلت ست سنوات تدعو الله به جميل اوي ما شاء الله يا سلام على السبات وهي ملتزمة من سفترة كبيرة الله منك ومن الله عليها بصحبه وصلاح جميل ووصلت الى انها تعطي دروسا في المسجد الله اكبر انت ليس بفضل تربية البيت ولكن بفضل الله ثم شوخا لازل تربط على ايديهم جميل جدا ده ايه الكلام الجميل ده وهو الان منحها من الذهاب للمسجد لان هو يعتقد ان كل الشيخ وكل من يذهبون للمسجد اخوان <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني ايه طبعا يا بنت وغلبانة يعني عياطي عياطي ربنا يا بنت قبل ما تعياتي لامك اولابوك عياطي ربنا عياتك خوديها دعا فترة ضع. ربنا بيسوقك سوقا الى عبادة الخلوة وربنا بيطاهر قلبك من التعلق بأي مخلوق مرة وبيجرد نيتك ربنا بيقولك انت عدف البتاعتكاف اكباري يلا بقى ايز انتمزت من اهلها يلا طبقي بقى الكلام اللي قلت نفسه لت مريم خوديها اعتكفت عبوديل النهار لحد ما والدك يقول لك يا بنتي اخرجي اخرجي بدل ما انت قاعده على سجاده الصلاه النهار كده هقول لما يجي يتكلموا له والله ما اخوان ولا انا ليا دعوه في سيسي بقى مش هنقعد انا نقول لهم الاخوان وحشين ده مش وقت ان احنا نك... ده وقت سيسي وهي ملتحقه بعد بعد المعهد الدعويه وتذاكر ويقول لها من في امى ذاكرتي اخذنا بمذاكرتك ايه اخذنا الجنه يا رب ان شاء الله معلش يا اختي اصبري والله اصبري انت هتيجي ايه في ام شعرايك اللي اضطرت من مكه ولا في سميه اللي اتعذبت واتقتلت واتطمنت عشان دينها اصبري يا بنتي اصبري عشان تبقي مع دول في الجنه اصبري ولكن جنه باذن الله سبحانه وكلما شاهدها ويتمسك المصحف وبعد الدعاء ده الذكر في البيت ذكر في البيت ومش عارفه تتابع البيت حتى تذكري في البيت لحد ما ربنا يفرجها ما فيش هتستبري كده معلش يا ست ربنا بيختنك في في الامتحان وكلما شاهدها ويتمسك المصحف سمعت من الكلام ما يدل على السخريه لدرجه انها كانت تطفي الغرفة وتحفظ على ضوء الموبايل جميل قوي كويس ما هي مشغله جدا ربنا يحفظها بالرغم انها تقضي معظم اليوم في شغل المنزل يعني ما الله بره, بره ابو مرام جمال ما الله لا قدر الله يعني تطلب علم في الدعوه والله تركب بتدي دروس يعني كمان شغاله في الدعوه فضل منته الله يعني بتقول تربيت على اتش يوخي يعني هي مجتهده في اصلاح قلبها وشغاله في شغل البيت يعني بره ابو ما ابويا تمر علي اللي انت فيه, فيه وابشري بفرج ربنا العظيم واكتادي في دعاء ربنا انه يرزقك زوج صالح تخلاصي من اللي انت فيه ده آآ آآ لدرجة آآ وعندما تجلس لتتابع الدروس في معهدها كلمات الاهانة والاستهتار كما تعلم معلش يستحمل يعني احنا اسمعنا ايه في الاسحابة سمعوه معلش فضلوا من التلاقي ابتلا المرأة على قدر دين والله يا اخواننا ابتلاق اخواننا في اهليهم كان من اعظم اسباب تربيتهم وهي تسمع لحضرتك كثيرا والله ده حاجة جميلة اللهم باقي العم ان الواحد تبقى من الصمرة بتاعته النموذك ده حاجة تفرح والله ان فيه اخواتنا تفعلوا كده وكلما رأى صورتك على شاشة جهازة قل لها انت تفضلي للدقون دي او انت تفضلي للدقون دي ماشي يا ستي و... ربنا يحفظ فيه يعني ان هو قض أخت فاضلة كده ده حاجة جميلة يعني يبقى هو فضله فضله علينا جميعا لقد اصبحت انها تعيش في ابتلاء يا اختي ابتلاء وصبر الوجه لله ابتلاء بالعبودية يعني انا لما جيت ايام الكلية كده كان احنا قالي الشيخ يعقوب بيقول لي تعالى وهبعتك الشيخ كل مادة من المواد الشرعية خلانا طالب ولقيت المرب الاول في مصر بيقول لي انت حبيبي وانت من اقرب الاخوة في الحياة وانت مش متخيلين يعني يعني وبعد ايه بقى بعد ما عيشت فترات من الاحباط قاتل وهبعك من مصر وانا محب تتخيلين انا ساعتك اتحالت شكلها ايه انا كنت اموت يعني انا, أنا لو يا انا كان يجي لي ربحة صدرية انا مرضت بالقلب في الايام دي فعلا يعني وفضلت بعدها سنين ادخل على مركزة بسبب الضغط النفس اللي كان عليها هذه الايام عشان كده ليه بقول لكم ما تحبطوش لان اللي حبطوش هجيبلكو حاجة واكتشفت بعد كده ان ال... الضغط اللي انا كنت فيه ده كان من اكبر الحاجات اللي فاهمت الواحد معنى العبودية مش العبودية إن أنا طبعا احيانا العبوديه انك تتلاقي اللي انت فيه مش انك تشتغل في الدعوه احيانا العبوديه انك انت تصبر على الابتلاء اللي انت فيه يعني كان في درس انا شرعت فيه حاجات درس قديم كان في مسجد السلاب كنت اديت سلسله تفسير سوره يوسف كان الجزء الاول يوسف امراته العزيز والجزء الثاني كان يوسف والابتلاء والجزء الثالث كان اعمل شيئا لليس لو انت رجعت لدرس يوسف والابتلاء هتلاقي في كلام ان شاء الله بازلها يفيدك في الكلام يعني وحتى حكيت اللي كان بعض الحاجات اللي كانت حصلت لوحد في الدراسة وازاي الواحد تهم معنى العبودية من خلال البتلال اللي حصله فياريت ترجع للدرس دان شاء الله يفيدك لقد اصبحت تشعر انها تعيش في سجن وعزب الاضافة الى انها يكبر بها السن ويرفض كل من يتقدم اليها بسبب ومن غير سبب لا دي نقطة بقى ما تسكتيش عليها طبعا دي نقطة بقى ارفع عايبك يعني معلش ما تسبيش نفسك تظلمي يعني في الدين هتصبري وان شاء الله ليك الاجر وعداد الحسنات شغال انما لا بيرفض من يتقدمهم بسبب من غير سبب وانتي بوافق على بعضهم وهو رافض لا يعني ده حتى الفقاء تكلموا في تعنط الولي يعني ما تسبيش نفسك تظلمي وترجع تندبي ليك خال ليك عم ليك جد ليك, ليك اللي ليك يعني, يعني وقافي واطلب حقك ده مش موضوع بر والدين ما توسسيش مش بر والدين ان انا اسيب اهلي اه اه اه يعني يضمروني في دنياتي ونفسياتي واقول ده بر والدين ده وسوسة في بر الوقت دين شوفي حقك لان مش, مش من البر ان كنت تسكتي وهو بيسكت على عريس عريس وفي نفس الوقت بيحترامه في ذوق روح الخالق وروح العمك وعيق واصلهم وليلهم روح... فدع اللان ليه؟ يعني معلش يا يعني, يعني انت ممكن بقى تسكوتي ليه؟ بس بحاجة. بحاجة ما تسكوتي لحال حد راضي الله ما انا زي سايدنا من قدر الله الى قدر الله ما هو كل قدر ربنا وانت اللي تتكلمي ربنا هيجيبلك عريس وحش يبقى انت موسوسا لا يا بنتي اصلا انا كده يبقى احقل ام الابويا لان انا اتكلمت في موضوع رفضوا ليه؟ يبقى اذا ربنا يبقى لاني وحش ده وسواس ده فكر مواسوس شو في حقك واكلمي واكتهدي واستخيري ودع ربنا وتوجهي إلى الله واستشيري انما يعني يعني وهي والله الحمد رضي بقضاء الله قضاء الله أننا امرض ده لنبقى إنسان أصلا يعني يعني استفى رضي بك ربنا مرضاش عني أصلا يعني ان انا ان انا معايا اسباب ان انا ديني متعطل انت دلوقتي دينك متعطل بسبب ابتلاء ده يبقى انت وجب عليك ان تدافعيه هذا الابتلاء بالدعاء او بالوسائل تدار عليه ولكن ماذا عليها انتفع انا قلت لها هو يسبب لها معاناه كبيره ولا تود ان تحكي في تفاصيل اكثر لان ما بداخلها لا يصح وكلما الله على بما في فسكم بقى وكلما عزمت المؤمن افضل في نفسك وكلما عزمت على ان تفتح صفحه جديده معه ياتي هو بافعاله يجعلها تغلق من لا انت لو سرحتي نفسك انت قدرت بريء برك ده من اسمات فتحه ربنا عليك في دنيتك واخرتك خلاص يعني فانت برك بيه لأصر ربنا يبتح عليك بيه في الدنيا وبر ولادك بيه وفي اخرتك فانت استمر في بركه انت اللي خانك في بركه ان انت موسوسة في البر ان انت فاكرة ان البر ان انا الغي ديني عشانه ان البر ان انا خلاص ما اتجوش عشان ما اجي الكلام ده يعني البر حاجة وفي نفس الوقت الحاجة حاجة فيها تعلم انه ابتلاء من الله وفعل امتلاء فالله المستعد اجمل كلمة فالله المستعد ماذا تفعل جزاكم الله خيرا انا رديت على جملة جملة ماذا تفعل ورديت على الكلام ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يعني انا ارد على اخر سؤال بقى اخواني اللي مش اقدر رد على يعني اخر سؤال ارد عليه لان كده انا بقاني ساعة مسلمة قالي كده خمس وخمسين ديئة في الخمس زي على سؤال واحد مسلمة لربي تكلمت ان الهم ليس عبادة طبعا الهم مش عبادة ال الهم بنعنى بقى ان انا جوايا هم من الدنيا انتصر عبادة انما الهم اللي بيشل مش عبادة قلتلكم هناك هم دافع للشلل وهناك هم دافع للعمل يعني فيه هم بقى ايه ان انا ايه يلا اه جد يلا وانا بطولين الكابة مسلا شفت اقدم ابراهيم معلمة في الحجر في مقام ابراهيم الزباي انت عم تريد الروحنا بقى ده هم ده فعلي العمل بيسخد جميل جدا انما بقى انت قاعدة في البيت مش عارفة تعمل ايه انت ضيعة انا مش نفعه ده الهم ده بقى الشيطان هو اللي بسكك فيه تكلمت ان الهم ليس عبادة لكن كل ما حولنا يملأنا بالهم خصوصا عندما يشعرك من حولك بالتقصير في صلاة الراحم والدعوة فما الحل <تصفيق> ايه انا قلت لك اهوت موخصل انما شاركك من حولك بالتقصير يعني انت قصدك ممكن يبقى عندك صحبه مثلا ضغط عليك انك وحشه يعني احيانا بيبقى في اخوه مقتول لكن صبف بدل يعني بدل ما تتبع فكر الاعانه بتتبع فكر الادانه فانا بحكم يا اخواني واخواتي لما تيجوا تتعاملوا مع اخوانكم واخواتكم يا جماعه تعاملوا بفكره الاعانه لا بفكره الادانه يعني انا تعبان ما تقعدش بقى يا اخويا تضغط عليا وتقول لي انت مقصر وتعب يا انا اجيلك النهاردة عشان نزور قريبك فلاني مع بعض طيب انا اجيلك النهاردة عشان نقعد نحضر كلمة عشان نقولها في المسجد او ننزل نعمل بقى جاولها مع بعض ساعدوا بعض يا جماعة بدل ما تدينوا بعض عينوا بعض احيانا اذكر نفسي لما, لما اشعر بالتقصير في عبادة ما ما مسئولية اذكر نفسي ان مش نصيبك يا ابني مش مش نصيبك يا ابني مش رزقك ما تضيعش بقيت يومك عشان ساعتين ضع منك الله Da, da, da, da, da, الكلام طلب وجباء طلب وجباء تحس ان في يوم الاهي الكلام ده ان شاء الله انتوا انتوا نفسكم لما تهضموه ان شاء الله في سنين ده وتستوعبوه وتتبنوه وتطلبوا علم بكره الكلام ده ان شاء الله انتوا هتخرجوه في شكل انضج واعلى لما ان شاء الله يعني انتوا بقى اللي توجهوا باذن الله تعالى مش نصيبك يا ابني مش رزقك ما تضيعش بقيه يومك عشان ساعتين ضاع منك الاخر مثلا انا بقول للاخر بقى اللي روح على النوم كان عايز يقوم الليل ساعه انا محبط انا ضاع مني كتير يا عم هتفضل من نفسك الفجر بالخشوع فيه واضمر بنفسك جلسه الضحى واضمر بنفسك بقى الاجتهاد في العباده والذكر طول اليوم بسبب احفاظها راحت يا ابني خلاص مش رزقك يا اخوانا اللي هيبرق دي رزق زي ما الدنيا رزق يا اخوانا مش رزق يا اخي ربنا ما يفتحليش في الدعوه هيفتحلي في العلم فتحليش في العلم افتحلي في العباده ما فتحليش في دعاء افتحلي في القيام هيفتحلي في الاخره والمعاملات هيفتحلي في بر الوالدين وصلاه الراهب يا اخوانا ما كلها ابواب لجنه واحده الله هو المؤمن من انهي باب المؤمن اللي دخلت وخلاص المهم ان ربنا فتح عليكي عشان ما انت ممكن لحظطر انك كل العبادات في حياتك يبقى ربنا يفتح لك في حاجه ارضي مش ربنا فتح لك في الدعوه ما يتخرب ربنا يفتح لك في العباده ان الدعاء يعني الفتوحات بتتنوع واحاول اكمل اليوم لكن ما بقدرش ما تقدريش ليه لانك انت ما على نفسك عشان تقدري محتاجه بس انك انت اسبوع تفضلي لا انا كده صح خلاص ركزي في اللي جاي واللي جاي مش لازم تعملي كل حاجة ركزي في اللي عبيات طب خلي النهارده ذكي طب شوفي اسهل العبادات عليكي واعمليها والحمد لله وانا ماشيه كويس ومين قال ان انا وحشه هتفضلي تكلمي نفسك لحد ما في الاخر هتفهمي نفسك هتفيد ما تقلقيش جهاد النفس بيجيب نتيجه عاليه جدا جدا في الاخر ولكن ما بقدرش لا استمر اودع ان اترك المسؤوليات ولا أفعل. اقوم بفعل شيء وكلما خطرت ببالي تلك الفكره اشعر باختناق شديد لاني ما تعودت ان اتخلى عن شيء انا مسئولة عنها يا بنتي ما تخلوش نفسك يا بنتي يعني ايه اللي مسئولة عنها انا مش فاهم يعني ايه المسئولية بتاعتها يعني مسلمة اللي وربي انا اسمت الاسم ده قبل كده يا مثلا يا مثلا ده مسئولية معينة في صغر من سهولة دعوة في الموقع مثلا ويا خايف انها تتناثل عنه مش قادرة يا بنتي اعمل الانتظار علي ايه تخلوش نفسك يعني مش بقول لك اكصري وطنشي يعني مش طنش طاش طاش لا انا مش قصدي كده انا قصدي يعني ده يعني بيقولوا بيقولوها في الطب بيقول لك ايه بيقول لك dont stress تعبان ما تقعدش تكربجه بارك منك يعني فلفلي نفسك انت دلوقتي تعبانه معلش فلفلي نفسك ارضي بالقليل واستني شويه وهتلاقي ان شاء الله نفسك اقعت سيسوا نفسكم واستمروا ان شاء الله في الشحن الايماني والصحبة الصالحة ما تحرمش نفسك من كل ده نفس اجاوب على اثاراتكم كلها ولكن ايه الوقت <تصفيق> ال بتاع اخير سؤال ايه ايه آخر سؤال فين انا مؤمن بالله ربنا يحفظه كيف اقص منسوب الايمان في قلبي يعني منسوب الايمان في القلب مش بيتقاس ولكن انت بتحس ب... يعني قاس منسوب الإيمان في قلبك بيثبتك على الأوراق بتاعتك ما تقسوش بالإحساب مشاعر طيب يعني آخر سؤال معلش يا اخوانا من غير اسم برضو بسم الله الرحمن الرحيم اخر كريم بالله عليك لا يعلم اي احد الا انت والشيخ فقط طيب خلاص ماشي حبيب قلب ما فيش مشكلة انا كنت طفل عادي كنت شقي جدا وانا صغير بس كنت عارف ربنا وبخاف منه كتير وكنت باشوف رؤية احكي الام تقول ان شاء الله خير ولاقي الرؤيا تحت حكم الله وعندما حدث ذلك اكثر من مره قالت لي امي مش عايزه حد يعرف حاجه بامر الموضوع جميل ام فاطمه تذكر الاخر وكنت احكي لامي لغايه اخر مره شفت رؤيا لامي وقالت لي ان امي هتموت وقلت لها لا يا امي انا كنت بضحك فقالت لي ده امر الله الامه ما فيش 10 ايام وتوفات امي واقسم بالله ان شفت هتموت ومن سيكون معها في هذه اللحظه وبعد تعبت كثيرا ولكن صورت بعيش اجرية ولكن كنت لا اعرف لغاية ما امر ربي إن امر ربي ان اشوفك في رؤية وعرفت بعد ذلك اني معشوق وكانت حالة المادية ضعيفة جدا الجنية بتحشائك يعني حالة المادية ضعيفة جدا كنت ادعو الله عز وجل ان يفكر بي وارزقني من كنوز الارض من حيث لا ادري ولا اعلم وانا وارزقني زوجة الصلاحة والزرية الصلاحة وفعلا ربنا رفقيا شفت فيها زوجتي قبل الزواج ورؤيا فيها ابني واسمه محمد قبل ما عرف ان زوجتي حامل او نعرف اي شيء والمهم والاهم من ذلك ان فعلا لقيت كنف امر الله ولكن انا لما دعوت دعوت ربي ان اموت وانا محرم في مكة وانا مسافر يوم 16 واحد ولا اعلم انا راضي ربنا فعلا اني هموت فعلا أم لا. ولكن في امر اهم من ده ولكن سمحني لو اريد ان احد يعرف هذا الامر الا انا والشيء فقط فبالله عليك ضروري لاني لا اصدق احد في هذه الامور يعني يعني حبيبي يعني بص انا معرفش انت بتقول ايه يعني انت تجوزت فعلا وخلفت زي ما شفت في الروحي قبل كده يعني مراتك اللي يعني بصلت ان الشيطان يلبس في الحاجات دي الشيطان ممكن يلبس وممكن الشياطين تصرق السمع وتنزل حاجة تبقى فيها جزء من الحق وبعد كده ايه يعني فيها اجزاء كتير من الباطل خد بالك خد بالك اخ جايلي من فترة بيقول لي تصدق ان انا الملايكة بتيجي مش عارف تشرح لي حاجات علمية وانا نايم عشان قلت له بص الشيطان الشياطين بتشتغلك عشان خطري انا عرف الناس ضربهم وقالوا انا المنتظر وكان بديدهم الكلام عشان خطري يا اخي في الله انا مش بنكر ان اللي انت شفته ممكن يبقى حقه انها ممكن تبقى رؤى ولكن عشان خطري امر الغيب اللي اعلامه الله والموت في الرؤى مش تقويله دايما موت يعني عشان تعرف يعني الموت في الرؤى مش تقويله موت يعني احيانا الموت بيبقى معناها حياة القلب اصلا موت حظ النفس يعني حياة القلب ومسألة انك انت رايح عمره الله أعلم حبيب قلبي بالأجل والأقدر ما تتعاملش بالمنظر ده حبيب حبيبي يعني, يعني تعبد لله بالشرع اوعى الرؤى تحرك حياتك اوعى الأحلام تحرك لك حياتك وتقلب لك حياتك وبإذن الله سبحانه وتعالى الله الله أنا مستني منك رسالة بعد العمر بإذن الله سبحانه بعد 16 وقت يعني قبل ما أنا سفر العمر مستني منك رسالة إن شاء الله بعد ما تكون رجعت عشان بس تدرك إن يعني إيه ما عليش حبيب قلبي ما تخليش رؤى تحرك حياتك وبمساله احسن اموت في العمره حبيبتي لازم تستعد للموت في كل لحظه فلازم تستعد للموت قبل العمره لازم تستعد انك ممكن تموت قبل بكره فلازم تستعد للموت في كل لحظه وعشان خاطري ما تتحطمش نفسيتك يعني ممكن, ي... يعني أنا... يعني ممكن يكون في طاج اصل معلش حبيبي ممكن يعني انا انا ممكن دكتور بيجي لي عيان اقول لابنه ثلاث ايام وابوك هيموت هو انا عارف الغيب انما الراجل اللي اشكرو بيموت يعني ممكن شيطان بيتوقع وبيضلك وبيبدأ معك كده عشان بعدك يبدأ يواريك حاجات يضيعك بيها ويهلك لك دينك بيها خد بالك واحترس تلقى دينك من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بالك واحترس أنت في فتنة وربنا يحفظك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب وينجيك من كل فتنة ومن كل, يعني من كل سوق ربنا يسددكم يا إخواني يعني ساعدت بصحبتكم وآسف أن أنا مش أقدر جاوب أكثر من هذا هذه الليلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و الله خير